Book 2 96 Sittatun vatis'un Sitte vatis'un Sidesõnad kolm Huruful falafa Huruful atuf Ma tõusen üles kohe, kui kell heliseb. انهض من النوم بمجرد ان يدق المنبه من النوم مجرد ان يدق المنبه اصير متعبا بمجرد ان يكون علي ان ادرس اصير مجرد أن يكون علي ان ادرس ما لپتان ستووقف عن العمل بمجرد أن أصيرة فيستين سأتووقف عن العمل مجرد أن أصير في السين منتهل شتت متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستصلكم ح قائك بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت؟ مجرد أن يصبح عندي لحظه من وقت سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت الى متى سوف تشتغل إلى متى سوف تشتغل؟ ما töytän سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Ma töytän nii kaua أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. طالما فودس selle إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل. طاولا vaja lehte إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة. بدلا من أن تطبخ إنه يجلس في الحانة بدللا من أن يذهب إلى البيت إن يجلس في الحان بدلا من أن يذهب إلى البيتنيكو من عطيع الأبتسين حسب معلم فإنه ييسكن هنا. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا حسب ما أعلم فإن زوجته مريضه حسب ما أعلم فإن زوجته مريضه حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل حسب ما Ma magasin sisse muidu oleksin täpselt jõudnud. Lakadrahatale ya nauma. Wailla Lakuntu la kunt hasbel maed. Ma jäin pussist maha muidu oleksin täpselt jõudnud. Lakad fata ilbas. لا كنت لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد ماي ليت نود لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد